وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِنْ قَلْبٍ عَلَا وَجْهُهُ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا وذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير Inna Allaha yudhul aladin amanu wa amil al-salihat jannat jannat tajri min tahtih al Inna Allaha yafgal ma yuri.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 فَالْيَوْمَ ظَرْهَا الْيُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيضَ وَكَذَلِكَ أَزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنِ INNALLADHEENA AAMANU WAL LADHEENA HADU WAS SAABEENA WAN NASARA WAL MAJOOSA WAL LADHEENA ASHARAKU INNALLAHA YAFSILU BAINAHUM YAWMAL QIYAMAH INNALLAHA ALA KULLI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 هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا Uridufiha مِنْ غَمٍّ أعيدوا فيها أعيدوا فيها Minna Allah joudut hillu ladina vinaa, aamenu, aamilu, sali, hati, jannat, jannat, jannat, jannat, jannat, ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد Inna al-ladzīn wa yasadūn ʿan sabilillāhi wa al haram لِسَوَاءٍ أَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَاذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ويذكر اسم الله في أيام معلمات على ما رزقهم على مَا رزقهم من بهيمة الأعناق. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرجس من الأوثان قَوْلَ الزُّورِ ۖ جُنَاحٌ لِّلْكَافِرِينَ حنا فآل الله غير مشركين به، وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَيُ عَظّم شَعائِرَ اللهَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوَقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَ فِعُ إِلَ أَجَلِم مُسَنَّ مَحِلُّهَا بيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة Fā ilāhu kum ilāhu waḥidun, fā luhu aṣlamu, wa bishr al-muḫbītin, al-ladīna idhādukir وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ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 لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهِ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 Odina Lilladina Jukataluna Bi Annahum Volimu, Oi Inna Allah Allah Nasuvi Himlah Qadir. Allah Dina Ukri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 انصرا <صوروب> ن الله من ينصره ان الله ل قوي عزيز <تنصر�> tekrar하게>. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه <وأمروا>. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدياً وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فك من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشين فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ أَوْ آذان يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تعم القلوب التي في الصدور